اشعلتها من دمي جمر وبركانا اشعلتها من شرار القلب نيران انا نيران من دمي جمر وبركانا اشعلتها من شرار القلب نيران سخابة يوفى من يشرق وصرخته يلوح في قلبها البسام فتنا فلا لشرق ولا غرب تأطئها بل ترفض الجبات الشماء ذعانا إن البطولة صاغتها عزائمنا فجرا منيرا تحريرا وإيمانا إن البطولة صاغتها عزائمنا فجرا منيرا تحريرا وإيمانا يجج النار في أعماق إخوتنا ويزهق النار الباطل المدحورة مسكانا جمر وبركان اشعلتها من شرار القلب نيرانها انيرتها من دمي جمر وبركان اشعلتها من شرار القلب نيرانها سخابة يفهم الاشراق صرختها يلوح في قلب البسام فتان لا امس يعرفن رواد المستطات اشعات وحي في افاق دنيا نا هجر الرسول رسول الله لقننا ان الهزيمه ليست من سجايا نا هجر الرسول رسول الله لقننا ان الهزيمه ليست من سجايا نا فبادر كدموا رو وقرب معترك الارواحنا في نظاه من عطايانا اشعلتها من دمي جمر وبركان اشعلتها من شرار القلب نيرانا اشعلتها من دمي جمر وبركان اشعلتها من شرار القلب نيرانا صخابه يرفع من اشراق وصرخته يا لوح في قلبها المسام فتنا جُنْدُ الْعَاقِدَةِ يَمْضِي رَبُّنَا قُدُمَا فلا يخلف طغتا وثانا نحرر الارض من اغلال تجزئه تمزق الدار الطرم واوطنا نحرر الارض من اغلال تجزئه تمزق الدار الطرم واوطنا نحرر الفكر من اغلال مهزله ورده ما لا الا سرايانا اشعلتم ما من دمي جمرًا وبركانًا اشعلتم ما من شرار القلب نيرانًا, نيرانا. اشعلتم ما من دمي جمرًا وبركانًا اشعلتم ما من شرار القلب نيرانًا سخابة يوفى مولى إشراق وصرخة يلوح في قلبي البسام فتانًا نحكم الشرع منهاجا لأمتنا ونحمل المشعل الوقاد فرقانا منهاجنا قلعة بالقلب نحرسها وبالدماء لها أغلى ضحايانا منهاجنا قلعة بالقلب نحرسها وبالدماء لها أغلى ضحايانا تأبى رقيدتنا تأبى شريعتنا أن يصفح فخنا الناس واديالا وقطعانا وقطعانا أشعلتها من دمي جمرا وبركانا أشعلتها من شرار القلب نيرانا, نيرانا أشعلتها من دمي جمرا وبركانا أشعلتها من شرار القلب نيرانا سخابة يفعب الإشراق صرختها يلوح في قلب البسام فتانا